الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمر على من يشاء من عباده وما كان لنا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 وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ مُتَوَكِّلُونَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَا نُخْرِجَنَّكُم مِنْ أَرَاضِنَا أَو لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا فَأُوْحَىٰ إلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَا نُهْرِكَنَّ الظَّالِمِينَ وَلَا مُسْكِنًا لَّكُمْ ٱلْأَرْوَامِ مِنۢ بَعْدِهِمْ ذَٰلِكَ لِمَن خَافَ مَقَامِ وَخَافَ مَعَادِ وَٱسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدِ مَرَّ وَرَأَى جَهَنَّمَ تجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه مَنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَتَتْ بِهِ الْرِّيَاحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ لَا يَبْدِي وَنَمْمَمَ كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍ ذَلِكَ هُوَ الْغَلَانُ الْبَعِيدُ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خلق السماوات والأرض بالحق إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وبردوا لله جميعا فقالوا عفاه للذين استكبروا تبعا فهل أنتم مغلود عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص وقال الشيطان لما أبغي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتمي فلا تلوموني وَلُوبُوا أَنفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُسْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُسْرِخِينَ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلِ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَنِّي وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ قَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ غَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل عين بإذن ربها ويعطي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 ويغل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء ألم تر إلى الذين بذلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وليس القرار وجعلوا لله أنزادا ليظلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلا من قبل أن يأتي يوم لا بيع وتخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وتخر لكم الأنهار وتخر لكم الشمس والقمر دائبين وتخر لكم الليل والنهار وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُم وَإِذْ تَعِدُّونَ نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ وَإِذْ قَالَ أصنام. رب إنهم أغللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصالي فإنك غفور ليقيموا الصلاة فاجعل أفيدة من الناس تهوي لهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلم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 الله غافلاً عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار نهضعين مقنع روزهم لا يرتد إليهم ضرفهم وأفئذتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أغفرنا إلى أجل قريب ونتمع المسل أولم تكونوا أغسنتم من قبل ما كيف فعلنا بهم وغربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتجول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذل قام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماء فاد سراب